غير المغضوب عليهم ولا الضوء قوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فقلوه وإن لم تهتوه فاحذروا ومن يرد الله فثنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يردوا قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرق عنهم وإن تعرق عنهم فلا يضرك شيئا. وإن حكمت فاحكموا بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين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 كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما بلى الله هم الظالمون وقد على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وأتيناه الجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من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 صدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهراءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء جو واحد جو ولكن يبلوكم ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم hukma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 ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهن يقولون رخشة يقولون رخشة أن تصيبنا دائرة فعز الله عيا أتياد الفتح أو أمر من عياده فيصبحوا على ما أسر في أنفسهم نادمين أعمالهم فاصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من إن أرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أرلا على الممنين عزة كثيرين يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون لوم تلاحم. ذلك فضل الله وتم يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، والذين يقيمون الصلاة يأتون الزكاة وهم راكعون، وما يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا خذوا الذين استخلو دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا من الذين أوتوا الكتاب من طبلكم والكوفة وأولياء واتقوا الله إنكم ممنين وإذا ناديتم إلى الصلاة استخلوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أم آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أثركم فاسقون قل هل أنفئكم بشر يومين مثوبة عند الله من الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولا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 ما كانوا يصنعون الله أكبر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 إن لما ان غير وقال اليهود يد الله مغلوله غمت ايديهم ولعنوا بما قالوا ان يداهما مبسوطتان يوفق كيف يشا من ربك طغيان وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاء الله ويسعى قولك أثّرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقروا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا زِيَادَةَ مَكْذِيرَةٍ مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى القوم الْكَافِرِينَ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصادقون والنصارى من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون لقد أخذنا ميثاقنا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 ثُمَّ تَبَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ نَصِيرٌ دِمَّا يَعْمَلُونَ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 قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله رب يربكم إنه لا يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة النار وما وناء وما لوالدين من صار لقد كفر وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهى عنا يقولون لا ينسى الذين كفروا منهم عذاب إن مريم إلا رسول قد خلت من قلبه الرسل وأمّه صديقة وأمّه صديقة كان يأكل من الطعام أنظر كيف نبير لهم الآيات ثم ننظر أن يُفقّر ألا تعبدون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 كانوا يعتدون كانوا يتناعون عن كرير فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أنسخط الله عليهم وفي العذاب خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولئون